بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من حكيم خبير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 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها كلها في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء إلی بلواكم أيكم أحسن عمل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 ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يأوس الكفور ولئن أذقناه نعمة بعد ضرأ مسته لا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 لَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عليه كنز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 فإن لم يستجيبوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هو وأن لا فهل أنتم مسلمون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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيْنَهِ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامٌ وَرَحْمَةٌ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 وَمَنْ أَظَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هُلَاءَكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَذَا هُلَاءَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا عملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أَفَلَا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة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 افلا تذكرون ولا اقول لكم عن عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك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 قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثر تجادلنا فأتنا بما تعدنا فاتنا بما تعدنا اين كنت من الصادقين قال إنما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين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 تُجْرِمُونَ وَأَوْحَى إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمن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 ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور وفرت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن ومعه آمن إلا قليل وقالا ركبوا فيها بسم الله مجرىها ومرسها إن ربي لغفور إن ربي لغفور رحيم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 وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح الرّب فقال ربي إنبني رَبِّ ربي إنبني من أهلي وإن وعدهك الحق وأن تأحكم الحاكمين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 قالوا يا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا وما نحن بتارك آلتنا عن قدرك وما نحن لك بمؤمنين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 نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غنيظ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 ألا بُعْدًا لِعَادِ قَمْهُ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 وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ إلَيْهِ مُرِيبًا طَالَ يَقُومُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَتِ مِن رَبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَصُرُّنِ مِن اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِ غَيْرَ تَخْصِيرٍ ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء وَلَا تمسوها بسوء ان فياخذكم عذاب قريب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 فَمَا لَبِثَ أَجَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفِّ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل الب...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 املون السيئات قال يا قومها اولئك بناتهن اطهر لكم فَاتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِ أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ الرَّشِيدُ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنْذَلِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ أَوِيدٍ إلَى رُكْنِ شَدِيدٍ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 قال يا قوم أرهطي يعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم ظهريا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 نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها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 ذلك يوم مجموع لهم الناس، ذَلِكَ يوم مجموع لهم الناس، و ذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود.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 عطاء غير مجدوث فلا تكفي ميرتهم مما يعبدها أولى ما يعبدون إلا كما يعبد أباهم من قبل. وإنا لموفوهم نَصِيبَهُمْ غَيْرَ من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 فاستقِم كما أمرت ومن اعتاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكوا النار فتمسّكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء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 ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلنا قص عليك من آباء الرسول ما نثبت به فأدك وجاك في هذه الحق